بوك تو شيفئيم وشش ستة وسبعون ستة وسبعون لترث ماشهو شتايم إبداء الأسباب، اثنين إبداء الأسباب، اثنين لما لباتا لماذا لم تأتي؟ هايتي لم حلي كنت مريضا لوباتي كي هايتي حلي أنا لم آتي لأني كنت مريضا أنا لم أأتي لأني كنت مريضا ما دعا هي لوباها لذا لم تأتي لماذا هي لم تأتي عفى <تصفيق> كانت تع <تعبانة>. كانت تعبان عى <تصفيق> هي لم تأتي لاها كانت تعبان هي لم تأتي لاها كانت تعبان؟ لذا لم يأ لذا لم يأتيلو تح لم يكن عده رغبة لمكن رغبة كل تح لم يأ لأن لم يكون عده رغبة لم يأتي؟ لأنه لم يكن عنده رغبة لماذا لم تأتوا؟ لم تأتو؟ سيارتنا معطلة سيارتنا متعطلة كلت لم نأتي لا سيرةنا معطلة لم نأتي لا سيةنا متعدطلة م الشم لبع لذا لم يأ الناس لماذا لم يأتي الناسهم يخ لغكوت؟ قد فاتهم موعد القطار. فاتهم موعد القطار. <تصفيق> لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. <تصفيق> لمذا أنت لم تأتي لماذا أنت لم تأتي هيلي أ لم يسمحلي لم يسمحلي للي الص لم أتي لا لأني لم يسمحلي لم أأتي لاي لم يسمحلي؟